صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لِلَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم نَمُوْ وَبِئْسَ الْمَشَادَ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أيوصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بيتغاضى وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيًّا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقَابَ أن تعدني يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيه صل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم طوباء لهم وحسن ما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذين أوحينا لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربى لا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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَلَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وَمَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن مثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الْذِينَ التَّقَوْنَ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النار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 قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك